بسم الله الرحمن الرحيم أفو القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا مثنا وكنا فرابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حكيظ بل تزدوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج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 وَالْقَيْنُونَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرُونَ الْحُسْنَىٰ وَذِكْرَىٰ كُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا فَأَنْتَ تَسْمَعُ لِلجَنَّاتِ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَنُنَقْلِبُ الْبَاقِيَاتِ لَهُمْ طَعَامًا نَّضِيدًا رِّزْقًا لِّلَّذِيْنَ نُجِي وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَهْدَةَ الْمَيْتِ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفجعون وإخوان نوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل يكذب الرسل فحق وعيد ففعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسلس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتنقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عزيد وجاءت تسرة الموفي بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائط وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءة فَتَشَكَّسْنَا عَنْ ظُلْمَ، أَسَفَ ضَرَّكَ الْيَوْمَ حَلِيدَ، وَقَالَ قَدِيمُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَنِيدَ، أَمْتِيَ فِي جَهَنَّمَ لَكَ كَفَّارٌ عَنِيدَ مناع للخير معكد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قريبه ربنا ما أطفيته ولكن كان في الضلاب بعيد قال لا تقسموا لدي وَقَدْ قَدْمْتُ إلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَّى بِظَلَامِ الْعَلِيدِ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلْ تَنَفِّسِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَدِيدٍ وأزلت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون بكل أواب حفير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها لسلام ذلك يوم القلود لهم ما يَشَاؤُونَ فيها وَلَدَيْنَا مَنَزِلٌ وكم رَّحْمَةٍ وَمَا يَسْتَشْعِرُونَ إِلَّا طَائِفَةً وَكَانَ أَهْلُكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَوْمِهِمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ ضَعْشًا هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ, بطشا هم أشد منهم بطشا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَبِيْتَرَى لِمَا كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ وَلَقَدْ خَلَقَ الْسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بِفِتْكَ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا وَمَا مَسَّنَا مِنْ أصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحك وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان طريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم القرود إنا نحن نحي ونميت وإلينا المصير يوم تشفق الأرض وعن نمترى عن ذلك حشر علينا يثير نحن أعلم بما يقولون وما عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد